في كل أرض للإله فوارس أرواحنا أرزاقنا أيامنا حياتنا كلها من كل الله وإلى الله بل في سبيل الله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، وأنا أول المذلين، بدمائهم عزّ فروا، والمسلمين قرأوا كتاب الله فرتق العلا، باعوا حيات الترف فازداد اليقين. هانت عليهم في الحياة نفوسهم فمضوا على درب الجهاد مثابرين هذه الكواكب نورها ملأت دنا فأضاءت الدنيا وعم المؤمنين مثل الوزود كواسر عند اللقاء في الليل رهبان كدأب الصالحين أسد من الشيشان عانق الثرى عاش الحياة عزيزة لم يستكين خطاب رمز للعطاء وللفداء عشق الشهادة فارتقى في الخالدين وكذب نولادن شيخنا بطل الجهاد أحيا بأمتنا حياة السابقين ترك القصور وعاش حرًا في الجبال شيخ جليل عرّب الكفر اللعين يا أمة الإسلام عزك قادم يا جيل صاحوتنا هل أم مسرعين قد آن لفرسان أن يعلو الجهاد حتى يعيد المجد للمستضعفين في كل أرض للإله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين لا شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروى المسلمين في كل ارض للاله فوارس ماضون في درب الفداء مجاهدين شعب الجبال فسطروا بدمائهم عزا فروى المسلمين